الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستمين اهدنا الصراط المشتقين صراط النجيم عليه <تصفيق> ونضار إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْهُ الْمَجْدَ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَنَّتَّ خَبَرُ رُوحِ الْقُدُسِ إِذْ أَنَّتَّ خَبَرُ رُوحِ وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنبيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفف فينا فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرط بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم من بجنات فقال الذين قال الذين كفروا منهم ان هذا الاه الا فقر وذاهروا حج الى الحوارن ان اامروا به وبرسول من قالوا قالوا اننا واشهد بأننا إِذْ قَالَ الْحَوَارِقُونَ يَا يَسْمَنُ مَرَمَا هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً هَلْ قال استقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم, ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من ارسل مرنم اللهم ربنا انزل علينا قال ارسل مر يا اللهم ربنا انزل علينا ما من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية سنك وارزقنا وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله فمن يكفر بعد منكم فإن يعذبه لا أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قمت للناس اتخذوني وأمي إلى دون الله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 ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله, الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما بنت فيهم فلما توفيت لي الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإن كأن العزيز الحكيم قال الله هذا الَّذِينَ صَدَقُوا لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا أبدا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لله والسماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير